إحسنه وصح من التكوين <تصفيق> كعبا ولك الجيش بالها لطف يا زايد شد برح بين المناير والمشتق يسمعني اصواته dak musamel كم روح ليدي وركانا ابو فاحبك العانة رضين العنا بعد وفدا هبك ما تيشكينا جزايري تدريش فضلها تدريش فضيلها للجنة تنزل هي وأهل فعيدة أهباب الجنة حسين وصحلة من التكوين كعبول الدين Tänään Sin, sin, وضع بها حجار راسة نزالها أول بعز باسة وضع بها حجار راسة أساس صار ابنيها كعب وركنها صبر وتفاص ناح الحزين ها ركن اليماني كعبة وركين ها صبر وتفاني ناح الحزين ها ركن اليماني <تصفيق> ارفع <تصفيق> اليوم المحشر وانا وتظهر بين الضلعين كعبة وليدين بانيها حسين عافيات <تصفيق> <تصفيق> بين المنايا رغم نار وعفاش جابدة وفاحشين صداقة وعده وفناها الكعبة بصواب وجعل منك حجر زمزم خلع صارت تطوف فوق الوطي زينب ابتشو الله عليها خلع وجهي صارت تطوف وبدم نحر خب على الغبر سورة عاشور إن كعبة منى النائل توقف خيال تطف يا زايد <تصفيق> <تصفيق> الله يوديك الكربله وكل خدماتك هناك انا مع اخواني الروادين يا النائل ليش ما of Fikret Ya Zair Riddek Bidemaa Khyalek Terseme Sura تنهى بالحومها جاء تسعى بألمها وبجمرة تسعى تجمع لتنهى صارت تفتر تمشي وتعفر يطع الجف الكعب والهدي لا باني زطف shu akid dabsa ghra صلاتك يحرسها ربي كعبة نجاتك عين الهتير بي ادعي بصلاة يحرسها يحرسها ربي ارفع شفت يا رب لطف صيح بكل حين كعب ولدين باني هحسن